انا يا قومي مسلم انا يا قومي مسلم أنا, مسلم, أنا مسلم انا احببت خالقي انا احببت خالقي ونبي ومصحفي ونبي ومصحفي حين امنت بالهدى وبدين المشرقي وبدين المشرقي انا يا قومي مسلم انا يا قومي مسلم انا ان قمت للطعام انا ان قمت للطعام او توجهت للمنام ان توجهت للمنام كل دون إشاعتي كلونيضا وشعاري على التوام وشعاري على التوام أنا يا قومي مسلم أنا يا قومي مسلم أنا طفل مهذب أنا طفل مهذب وسلوكي محبب وسلوكي محبب وثيابي وكان كلام مرتب وكان باب تاب انا يا قومي مسلم انا يا قومي مسلم انا يا